بعد الاكل ممنوع زي حماس بالظبط كده في شعبا عمطالب دلوقتي زي حماس في غزه يتسلموا حماس يا اما تجوعوا لغايه ما هم قالوا لصحابها يتسلموا محمد يا اما تجوعكم لغايه ما تموتوا كانوا بياكلوا جلد البعير يقعدوا على حته جلد بعير 3 ايام كان الراجل يخرج يشتري اكل لاولاده ومحدش شرطه يباله يخرج اولاده من العياط والجوع كان اهل مكه بيسمعوا صراخ اطفال المسلمين من الشعب كان في مشركين دخلوا عصبيه مع من قرابته في الشعب وقعدوا ثلاث سنين جعانين الوقت يا في غزة من اللي بيغسهم ما حصلناش موقف المشركين حتى حتى ما حصلناش هذا الموقف يا جماعة ولكن لهم الله سبحانه وتعالى خديجه اتصدرت الاموال اتخذت الفلوس كره ورق الشجر بنات النبي وزوجه النبي عملوا ايه بعد الشاب النبي خرج عمه مات ومراته ماتت اراضي الله عنه السيده خديجه رضي الله عنها كانت ايام رهيبه كانت ايام عصيبه يا ولكن ثبتوا عشان العقيده كانوا ورق شجر عشان دينهم ما تكل عيش وجبنه عشان دينك ما تثبتش الصوره دي نازله في وقت استحمله عشان دينهم اللي مفيش حد يقدر يستحمله تستحمل عشان استحمل عشان والمسلمين للشعب افريقيا والمسلمين اللي في شعب الاراء المتجوعين عشان دينهم الصحابه يا جماعه استحملوا احنا نستحمل ولا لا فهل من متذكر نزلت ربنا بيقول لسه في امل بعد اللي عملوه في دينك يا رب وفي رسولك لسه في امل الدرب القضيه الثانيه كذبت عاد فكيف كان عذابي ونزف انا ابصلنا عليهم ريحا صرصرا الريح الصرصريه صوتها مرعب اصلا ما تسمعوا وبرده لدرجه انها بتقتل بعض الكائنات من بردتها وابن عباس بيقول فيها سر يعني فيها نار يعني كمان ريحه فيها نار. ريحا صرصرا في يوم نحس الريح كانت سبع ايام ربنا بيتكلم هنا عن اليوم الاول اليوم اللي اتقتلوا فيه طب الريح استمرت سبع ايام عشان يتمثل بقصاصهم عشان يحصل اللي هتشوفوه دلوقتي في يوم نحس مستمر نحس زي النحاس لون احمر لما السماء كانت بتحمر الزمان كان يقولوا ايه ده ده فيه شر جاي فيقولوا ده نحس لان السماء بقى لونها زي النحاس نحس يعني اللي جاي مش خير هو ينفع احنا انتشاقم اه بس بالمعصية بسبب معصيهم بقت نحس مستمر مش هيذول لما جي خلاص مش هيقوموا تاني في يوم الريح المستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخل من تنزع بتنزعوا من مكانه بيتفلفص بيمسك في اي حاجه والريح تنزعوا وتطيروا كانهم اعجاز نخل اللي هو النخله ساق النخله طب فين راسها اتقطعت طب فين طارت يعني الريح قطعت ايديهم ورجليهم ورقابيهم وفصلتها عن جسمهم وبقى جسمهم بس لوحده اعجاز نخل منقعر يعني منقعر يعني يعني قعد يتحفر في النخلة ساقها لغايه قهرها لغايه ما بطنها اتشالت يعني بطنهم الريح فتحتها وقلوبهم وامعاءهم طارت امعاءهم اللي كالوا فيها على شهوات وقلوبهم اللي سكن فيها الكفر طارت ده بقوا ممزقين مقطعين وبعد كده اتعفنوا طبعا وبعد كده تنزع الناس تخيل مناظر جسس متعفنه وايدين متعفنه ورجلين ورقبي متعفنه والريح قاعده تطلعها وتنزلها ويتقفل المشهد على كده فكيف كان عذابي شفتوا عذابي لما بيجي شفتوا الضربه القاضيه من عند الملك بيبقى شكلها في حاجه طبقتي في حاجة ما اتنفذتش اهم ما اعتبروش باللي قبلوهم بقوا عبرة وربنا خلاهم عبرة وهم قدامنا فكيف كان عذابي ونظر وربنا يتقفل المشهد وانت حاسس ان انت ايه ده يا رب ده المشهد في قلبك وفي عينيك ما انتش قادر يخدر قلبك وعينيك ايه يا رب ده وبعدها ولقد يصدنا القرآن للذكر فهل من منتكر بعد كل آية بعد كل قصة يصدنا القرآن ليه يا رب لان ده قصة هلاك النجاها هيه عايزين تنقوه الراحه متى هي وصلنا للقران دي كلمه كبيره قوي يا جماعه ما تعديش يا جمال لو احمد زويل حب يشرح لنا الفيمتو سكند حد هيفهم مش ممكن ربنا اللي اعلم من علماء الدنيا كلهم ازاي يا جماعه ده احنا جينا ندرس مبادئ الطب في كليه الطب في 6 سنين درسولنا حوالي 70 كتاب إزاي إزاي كتاب زي ده يجمع علوم الدنيا والاخره كلها بهذه البساطه ازاي ده لو علماء الكيمياء في العالم كتبوا عشان يجمعوا الكيمياء في كتاب واحد كيمياء دي متخصص في كتاب واحد والفلاح الغط يفهمه زي أستاذ الجامعة مستحيل إزاي ربنا في كتاب واحد جامعة كل العلوم دي يصارنا حفظه ميسر طفل عنده خمس سنين حفظه فهمه ميسر علم الزرة وفلاح الغد فهمه قراءته ميسرة الاعاجم في الحرم بيقروه ولقد يسرنا القرآن للذكر عشان تمله الدنيا ذكر الله فهل من مدكر مفيش حد خال الصدر كده مفيش حد من اهل التذكر كده سيدنا محمد اول مرة سنة نزلت عليه جبريل عصر صدره ليه ثلاث عصرات الصدر لازم يقف خالي مفيش في حاجة عشان قبل ما ينزل القر� It's <laughs> كذبت ثمود من نظر الضربه الاضى القلفه الضربه الاضى رقم 3 فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه بشر يعني ما هوش حاجه مش بلد يعني منا واحد زينا كده واحدا لو واحد عظيم اتبعه ولو نفسه عظيم ده واحد زي بيت النارف نتبعه احنا نمشي وراه زي ده احنا نبقى اتباع اقول قيل عليه من بيننا العظماء اللي زينا كده لما الذكر ينزل يسيبنا ويروح له حدين يضربوا لا في ضلال وسعر ضلال الله كده والله جماعه الموازين اتقلبت والسعر عذاب يعني الدين سبب الرحمه والنجاه في الدنيا بقى سبب العذاب بيخوفوا الناس من الدين بيخوفوا الناس بل هو كذاب اشر اشرب عارفين المنشار المنشار ده في اللغه اسمه المقشار يعني منشار ومقشار لغه المقشار ده اللي له سنان حاده ناذ الواكل طالع واكل مش بيقولوا على المقشار كده المنشار كده يعني بيقولوا ده ده الدين ستار عايز يوصل لأطموعة من وراها ده عايز مقارب أخرى إن موزين اتقلبت ده الدعاهم اللي عايزين مقارب أخرى وأهل الدنيا اللي بيعبدوه وبيعبدو إبليس هم المخلصين المتجردين بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب أشر بكرا يعرفهم بكرا يعرفوا الحقيقة إيه إن مرسلوا الناقة في فتنة لهم مرسلوا قدوا بيقول أرسلنا عليهم ريحا أرسلنا عليهم الارسل دا يعني معناها رسل يا جماعة يعني الناقة دي جندي يعني المطر اللي نزل على قوم من واحدة جندي يا جماعة دي جنود مرسلة مرسلة فأرساء إنه مرسلوا الناقة فتنة لهم عشان كل واحد يتكشف على حقيقته الناقة دي كانت عجيبة جدا كانت عارفة يوم معين لها يوم ويوم بتشرب وهم يشربوا اليوم التاني من النبع كانت عارفة اليوم بتاعها وجاية من الصخر ناقة عجيبة ناقة معجزة من الله سبحانه تعالى كانت بتشرب كمية كبيرة لها يوم تشرب وهم لهم يوم يشربهم إنه مرسلوا الناقة في فتنة لهم فاستقبهم قرب بس أرائب كده واصطبر هذه الواحد نفسه طويل قوي ونبيهم ان الماء قسمة بينهم منه بينه ومن الناقة كل شرب محتضر هي يوم وانتو يوم وكانت عارفة اليوم بتاعها وبتيجي فيه واليوم التاني ما تجيش فيه فنادوا صاحبهم فتعطف عقر ندر صاحبهم تعرفين له نظام ايه سخنوه يعني عارفين في اللفظ العامي كده سخنوه لما واحد يقول اشرب اشرب يا كبير سخنوه لغاية ما شربوه جرعة مخدرات مدفئة يا ما شباب ضعب سلم التسخير اشرب يا ود يا كون يشرب يموت فيها يا بنت يا, يا ستايل البسي لبسي اللي عايزة كلمة ستايل دي جرية على ربنا يا, يا كبير يا روش طحن يا روش طحن تجرع على حرومات ربنا تسخين نادوا صاحبه تعال يا كبير تعال يا بطل تعال اللي انت اللي هتعملها اللي احنا مش قررين نعملها التسخين شاباق بنضايع نفسه بنسبة التسخين فنادوا صاحبه فاتعطا شرب مخدرات شرب خمر شرب حاجة فيها خمر المخدرات دي سعر كل مصيدة المخدرات بداية تدملك ابقى حرامي المخدرات بداية تدملك ابقى أذاني المخدرات بنأيدي النبنك ابنك يبقى قافل والعيذ بالله المخدرات بنأيدي كل مصيبة فتعطف عقر اقر يعني اتلها اتلها ازاي العقر انك تمسك السكينة تقوم ضارب رجلين الدب فتقوم رجلها تتفتح او تتكسر تقوم وقعه تقوم تعرف تتبحها بسهولة وقتل الدب سنادوا صاحبهم فا فعقر فاق فكيف كان عذابي ما هو ده على طول المسلسل المعصاية مشي الخطة هتيجي الضربة القضية هتيجي فكيف كان عذابي ونذر عملنا فيهم ايه عملنا فيهم ايه لما عملوا الكلام ده انا ارسلنا عليهم ارسلنا برضو رسل ايه وعليهم وجهة يعني جاي عليهم عارفة انها مش على حد تاني صيحة واحدة واحدة بس ربنا ياهل القوم نوع دول بالمية ودول بالهوى ودول بالاذا يا رب مدوا الاقوى اقوام في الأرض كلها يعني انتوا مش مستاهلين اصلا ان جيش ينزل لكم انتوا مش مستاهلين اصلا حاجه ده انتوا اضعف الجنود في الجيش هي اللي بتهلككم ده العسكري الصغير كده بتاع الخدمه في الوحده لا هنجيب لكم قوات خاصه ولا ولا هنجيب لكم بطبق بتو... مش... الكلام ده مش, مش لكم خالص خالص, خالص. ده احنا هنبعت لكم عامل صغير كده يطيركم كلكم الانسان مستوي عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى ان ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر منظر رهيب المحتضر اللي هو بتاع الحظيره حضيره البهايم يعني ولاذو بحضرت الجواد الله اي اي الحشيم